بدأت المعارك في شهور سقطت فارس كلها وبدأت المعارك في الروم وسقطت الروم وفي 25 سنة يفتحون من غرب الأرض إلى شرقها من المغرب إلى الصين ناس بدوا حفاد عراء ما كان عندهم شيء نحن الآن إلتهى الشباب في الدنيا هذه بدأ ناس بالأفكار وبدأ في الجدل وبدأ في النقاش وأصبحنا أضعف وأذى الأمة اليوم تنطح في كل مكان بالملايين الموت والقتل وبمئات الألاف في حين لو مات بس ولا كلب في أوربا قامت عليه السوء الإحداد علي والمسلمين وتم وضحك ضحك عينك عينك والكذب عينك عينك وتنحر الأمة اليوم في كل مكان والناس والله جيد كيف القضية لا مين ودي جيب واحد كان يتناقش معنا مواجهة الشوق نار قد ذقت منه عذابيا الكل يشكو حاله وأنا سأشكو حاليا الشوق نار كاوية قدقت قد منه عذابيا الكل يشكو حاله وأنا سأشكو حاليا وأنا سأشكو حاليا الشوق نار كاوية قذقت منه عذابيا الكل يشكو halehu wa ana sa ashku ana sa ashku hali la tahsabu ala تحسب وجدي على هذه الحطام الفانية أنا عاشق متحير والقلب فيه شفافيا أنا مولع بجميلة والنفس فيها صابيا أنا مولع بنحيلة في صيد نعم الموت يكمن في الحشاء والثغر فيه القاضيات الثغر فيه كم جندلت من صارم كم فرقت من حاميا يمنيتيه بغيتي هي في الحياة في الحياة رجائيا لكنني لا أشتهي أن نلتقي في زاوية أو نلتقي في روضة قناء قرب الساقية أنا بغيتي أن نلتقي في ساحة مترامية للحرب فيها صولة تسلى الحامية حتى إذا حمى الوطيس وحان نزع ردائيا وخرجت وص فسرية ترجو الجنان العالية ترجو الجنان العالية ومعي خليلتي التي قد أشربت بدي مائيا حنى الوصال فرحت أجذبها إلي علانيا, أجذبها إلي علانيا فغمزتها وتبسما شادت ودعم الشاديا أطربت من حولنا وقصوا لحدائيا أتما يلوك في نشوة وقضوا فما من باقيا محبوبتي هي من جنى أنعم بها من جانيا هذا وهذا دأبنا في كل حرب داميا حتى إذا قضي الجهاد ورحت أنظر شانيا رحت أنظر شانيار فدي كمين للعدو بقرب دوري داليار تسقط فيه. مجندلا قد حان يوم وفاتي قد حان يوم وفاتي فرحلت للمولى القدير فأحسن لقائيه وقال لي أن تمر افرح ولا تجزع فيا لما سرتي وهنائيا هذه أماني التي سطرتها في قافيا وتلك حالي منذ أن أدركت أني عاليا هذه الدنيا كظل حديقة مترامية, حديقة مترامية الشوق نار كاويا ذقت منه عذابيا الكل يشكو حاله وأنا سأشكو, حاليا وانا سأشكو حاليا يا سامعا لمقالتي يا عالما بالخافية يا باقيا والكل يخنا يا مجيبا داعية أدعوك يا ربي فلا تمنع جوابا دائيا أنا عبدك المذنب وجئتك أشتكي لك حاليا فانظر لحالي، وأنلني أمنيات السامية، واغفر ذنوبي إنها سبب العنا وشقائية، يا رب فرحمني، وأجزل في الجنان عطائية، يا رب أخلص نيتي فيما يقول لسانية، واغفر لمن يدعو لنا عند سماع مقالي.